علي الكعب وطلقت بي علينا ولادة نور وضنورت ديني صباح صباح صباح للدنيا علوان علي علي علي وحروف القرآن علي علي ولو ما علي اسم تاني ولو ما علي اسم تاني داو عيون مت نار داون كيل ذا فيليس ما وين داون كيل ذا فيليس ما وين علينه علينا علينا علينه الكعبه طلقت علينا ولعدت نوق نوره يديني صبح صبح صبح للدنيا عنوان علي علي علي وحروف فقران علي علي قولو ما علي اسم تالي انتهي ما علي اسم تالي كم توجد عجيبه صفه تجمعت له بنبينا علينا الكعبه طلقت في علينا علينا الكعبه طلقت في علينا علينا الكعبه طلقت في علينا, علينا العلم ولاهت نور نور صبح صبح صبح الدنيا عنوان علي علي علي وحروف القرآن علي علي قولوما علي سمت علي انتهى لي قولوما علي سمت علي انتهى علي علي دليلة <بيننا> تفعدنا دليلة <تصفيق> علينا على الكرم يفرشي ليلة علي ليطوب جبرا يرد لحالة جبنا تراب صارت في مدينه عين طلقت في علينا عين الكعبه طلقت بي علينا عين الكعبه طلقت في علينا. علينا, علينا ولاده نور نورت يا زي صباح صباح عنوان علي علي علي وحروف القرآن علي علي قولو ما علي سيمت علي ابتهي لي قولو ما علي سيمت علي ابتهي لي علي علي بس نور الشمس ما غاب نورا جواز بيمين تليك صدي زورا ألف ميالا كل من حضت فور لكن عر الشجاوير علينا علينا الكعبة اطلقت في علينا علينا الكعبة اطلقت في علينا علينا الكعبة اطلقت نور بنور قد صبح صبح صبح الدنيا عنوان علي علي علي وحروف القران علي علي قلو مع الاسم تاريب تهيلي قلو مع الاسم تاريب تهيلي سر من ما يقدم محمد بس نهاية يريد المرتضى يكمل الرواية وين اللي يمثل حذرنا ويني علينا كعبة طلبت علينا علينا كعبة طلبت بي علينا الهندسه الصوتيه سلوان الناصري واحمد الزيدي الاشراف العام حسام الموالي علي بصوت الرادود الحسيني حيدر الحسنا الكلمات لشاعر الحسيني المبدع ابو لجين الحسنا ونسكم الدعاء